مبيع قبل الواو في ضمة فقلبها كسرة لماذا قلبها كسره قلبها كسره لولا ظلت ضمه لاختلطت مع ذوات الواو فجعلها كسره حتى تقلب الواو كسره فنقول لا فتحذف الواو وتبقى مبيع يعني تتناسب الحركه مع الياء الباقيه مبيع مبيع إذا قال يقول هذا ووي اسم المفعول مقول مفعول بواوين حذفت إخدى الواوين ثم بعد ذلك باع يبيع فهو مبيع أصلها مبيوع مبيوع أيضا خذف المد هذا الواو لأن لدينا الياء والواو خذفت الواو وبقيت قلبة الضم مبيوع يو هذه الضمة قلبت تسرى تتناسب مع الياء حتى لا يختلط الياءي بالواوي لأن إذا ضم الضمة إذا بقي الضمة يجب أن تقلب الياء واوا حتى تتناسب مبوع وهذا لا يصح يدخل مع الواوي لذلك تقلب الضمة لا لألا تنقلب الياءوا واوا فيلتبس الواوي بالياء بنو تميم يقولون ما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 قد كان قومك يحسبونك سيدا واخالوا انك سيد مغيون لدينا روايتان للبيت لدينا معيون يعني مصاب بالعين ولدينا مغيون لدينا مغيون من غين على قلبه من غين على قلب أي, اي غطي عليه وهي الرواية الأشهر أو الرواية الأدق كما يقول المحققون كما يقول المحققون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 وثم كلمة إخالو كلمة إخالو والأصف فيها أخالو بالفتح وفيها لغة إخالو يعني إخالو وأخالو لغتان إخالو وأخالو فيها لغتان نعم هذه على لغة تميم وعلى ذلك لغة عامة المصريين في زمننا هذا في قولهم يعني الرجل أخذ لغة قومه فلان مديون لفلان ونحن حتى نحن نستخدمه في بلاد الشام وربما أيضا في الكويت تستخدم هذه بتقوله مديون ومبيوع وهذه مستخدمة يعني ثم ايضا يضيف اضافه اخرى قال وربما صحح بعض العرب شيئا من ذوات الواو يعني لم يحذفوا ولم يعلوا فقد سمع ثوب مصهون ما مصون مصهون القاعده مصون فقالوا مصهون وفرس مقود والقياس مقود قول مقول هذا القياس فقالوا قول مقول مسك مدوف يعني بمعنى مبلول والأصل هو مدوف. إذا هذه كلها كل هذا مسموع فهو يعني على وجه اللغة صحيح ولو خالف القياس الصرف. ننتقل إلى الإعلال بالحذف حتى ننتهي من مبحث الإعلال. تفضل يا أبا عبد الله بارك الله فيك. قال الإعلال بالحذف. الحذف قسمان.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 والثالثة تتعلق بعين الفعل الثلاثي الذي عينه ولامه من جنس واحد عند إسناده لضمير الرفع المتحرك نعم إذن أولا بيّ لنا الإعلال بالحذف يعني أنت تحذف خرف علا لماذا؟ إما للاستثقال وإما لالتقاء الساكنة وهذا على القياس له قياس قياسي أو على غير القياس لا توجد علا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 والافصح ان نقول يدخل ثلاث مسائل وليس يدخل على هو يدخل في أو يدخل الشيء يدخل البيت فعلى مقحمه اننا الادق ان نقول يدخل ثلاث مسائل وفي النسخه التي بين يدي يدخل ثلاث مسائل من دون على الأول تتعلق بالحرف الزائد في الفعل. الآن أعطانيها بمجمل، ثم يأتي الآن في التفصيل في الأمثلة حتى يتوضيح الأمر. قال المسألة الأولى تتعلق بالحرف الزائد في الفعل. تفضل حذف الهمزة الزائد المسألة الأولى. تفضل يا عبد الله. المسألة الأولى إذا كان الماضي على وزن أفعل فإنه يجب حذف الهمزة من مضارعه ووصفه ما لم تبدل. تراه اجتماع الهمزتين في المبدوء بهمزة المتكلم وحمل غيره عليه نحو اكرم ويكرم ونكرم وتكرم ومكرم ومكرم, ومكرم وشد قوله فانه اهل لان يؤكرم فلو ابدلت همزه افعلها ك هراق في اراق او عينا ك عنهل عنهل لغة لغه في انهلها اي سقاها نهلا لم تحذف وتفتح الهاء والعين في جميع تصاريفه تصاريفهما نعم هذه هي الحاله الاولى اذا الحاله الاولى تتعلق بالحرف الزائد في الفعل هذه المسه الاولى قال إذا كان الماضي لدينا فعل ماضي على وزن أفعل اكرم أحسن افهم فانه يجب حذف الهمزه من مضاريعه ووصفيه وصفيا اسم الفاعل واسم المفعول ما لم تبدل إلا إذا ابدلت الهمزه لماذا هذا الحذف لماذا هذا الحذف قال كراه اجتماع الهمزتين في المبدوء بهمزة المتكلم وحمل غيره عليه كيف يتصدق ؟ ذي بالمثال لدينا, أكرمة. لدينا أكرمة. أكرم لدينا أكرم إذا قلت أكرمو أكرمو أنا أكرمو أ أكرمو أكرم أصبحت حذفت الهمزة الثانية عندما ذكرت همزة المضارعة أكرمو أو أكرما كما قرأ الفس محمد أكرمو انا اكرم حذفت الهمزه اكرمه عندما دخلت همزه المضارعه لهمزه المتكلم لهمزه المتكلم حمل على ذلك اذا دخلت ياء المضارعه يكرم بقى لي اكرم نكرم لم يكن نكرم نكرم حذفت الهمزه تكرم لم تؤكرم و مكرم اسم الفاعل هل لم يكن مؤكرم ومكرم لم نقل مؤكرم هذفت الهمزة يعني خملا على التقاء همزتين مع بعضهم البعض يعني إذا هنا الغاية هي كراهه اجتماع الهمزتين يعني هذا للتخفيف هذا للتخفيف يعني قال هو وهو ما كان العلة تصرفية سوى التخفيف كالإس... إذن قال هذا ليس للتخفيف للإست... يعني الآن هو التخفيف نعم <تصفيق> الاستسقال يعني إذا ذكرت الهمزتين أصبح في النطق ثقل في ثقل فأنت خففت وفي حذف الهمزة هي الهمزة اللي وزن أفعل الفعل الماضي في افعل وهذه واضحة ثم قال وشذ قوله فإنه أهل لأنه يؤكرم هو المفروض يكرم يكرم يحذف الهمزة لكن هنا على غير القاعدة قال يؤكرم يؤك يؤكرم انا اسكرم يؤكرم فلو الان اعطانا جزئيه اخرى انتهينا انتهى من الجزئيه هذه اذا لدينا فعل ماضي على وزن افعل دخلت عليه همزه المتكلم همزه المضارعه همزه المضار او حرف من في المضارعه الهمزه او النون او الياء او التاء أو في الاسم الفاعل أو اسم المفعول المين؟ المضمومة تحذف همزة الفعل الفعل المضارع في هذه الحالة اللي هو الأصل في الفعل المضى على وزن أفعلة. يعني تحذف همزة الفعل وهذا الخذف كراهية اجتماع الهمزتين يعني خلوصا من الثقل الذي يحدث اجتماع همزتين في بدء الكلمة في بدء الكلمة وشذ لان يؤترم طيب فلو أبدلت همزة أفعل هاء الآن هو لاحظوا في البداية المسألة الأولى إذا كان الماضي على وزن أفعل فانه يجب حذف الهمزة بنوضرعه ووصفه ما لم تبدل يعني ما لم تبدل الهمزة لأن إذا أبدلت الهمزة إذا أبدلت همزة أفعل هاء مثلا أراقة في أراقة أراقة أراق افعل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 قال بهذه الحالة إذا كانت مبدلة فلا تحذف فلا لم تحذف لكن تفتح الهاء والعين يعني عن هلا في انهل انهل قال عن هلا قلب ابدل الهمزة أبدل الهمزة عين وهذه مرت معنا سابقا عن هلا قدل ما لا يوجد حذف هنا لكن ما الذي حصل الهاء تكون مفتوحة والعين ها هراقة عن هلا تفتح الهاء والعين في جميع تصاريفهما هذه المسألة الأولى نعم هذه أو الموضع الأول أو المسألة الأولى التي الذي يدخل فيه الإعلان بحذف المسألة الثانية هو حذف فاء الكلمة تفضل وأما المسألة الثانية فقد تقدمت في حكم المثال ترجع إليها إنشد يعني هذه مرة معنا وعدة هذا مثال ماذا تقول في المضارع؟ أعيدوا، نعيدوا، يعيدوا، تعيدوا، خذفت الهمزة وهذا مر معنا سابقاً وفا، أفي، يفي، إلى أفرس فهذه تخذف الهمزة فهذا إعلال بالحذف في الفعل المثال نعم، الخالة الثالثة أو الثالثة تفضل والمسألة الثالثة متى كان الفعل الماضي ثلاثياً مكسور العين؟ وكانت هي ولامه من جنس واحد جاز لك فيه عند إسناده للضمير المتحرك ثلاثة اوجه الإتمام وحذف العين منقولة حركتها للفاء وغير منقولة كظللت بالإتمام وظلت بحذف اللام الأولى ونقل حركتها لما قبلها وظلت محذوف اللام بدون نقل فإن زاد على ثلاثه على زاد على ثلاثة تعين الاتمام نحو اكررت وشذ أحست في احسست كما يتعين الاتمام لو كان ثلاثيا مفتوح العين نحو حللت وشذ همت في هممت طيب نقف قليلا وأم... اذا المساله فيه فيها تفصيل المسألة الثالثة يقول متى كان الفعل الماضي أو لدينا فعل ماضي ثلاثي عينه مكسوره لاحظوا متى كان الفعل الماضي ثلاثيا مكسور العين هذا الشرط الثالث الشرط الثالث وكانت هي يعني عينه ولامه من جنس واحد كانت عينه ولامه من جنس وخص ظليلا ظليلا لدينا هذا فعل ثلاثي ثلاثة أحراف مكسور العين ظليلة فاعلة عين الكلمة ولام الكلمه نفس الحرف ظليلة وهو اللام ظليلة. في هذه الحالة جاز لك فيه عند إثناده للضمير المتخرق انت تسنده إلى ضمير المتحرك تاء الفاعل نون النسوة لاحظتم ثلاثة أوجه إما الإتمام يعني لا يوجد حذف فتقول ظليلا ظلنا ظليلا ظللنا لا يوجد أي حذف ولا أي تغيير الوجه الثاني حذف العين عين الكلمة يعني لام اللام, اللام هنا منقولة حركتها للفاء يعني بتحذف اللام وتنقل ظليلا بتقول مثلا ظلنا نقلت الكسره الكسرة إلى الضاء الأولى ظلنا ظليلا حذفت عين الكلمه اللي هي اللام وهي مكسوره ونقلت الكسره الى الحرف الذي قبلها الحاله الثانيه لا تنقل الحركه تحذف اللام ولا تنقل حركته فتقول ظلنا لذلك قال ماذا لاحظوا كظللت هذا بالاكمام ظلت حذفت عين اللام اللي هي عين الكلمه ونقلت حركتها الى حرفه الاول بحذف اللام الأولى ونقل حركتها وظلت محذوفه اللام دون نقل ما نقلش شيء إذا ثلاث أوجه صحيحة ثلاثة أوجه صحيحة صحيح. بالإتمام بالحذف ونقل الحركة بالحذف وعدم نقل الحركة كل هذا صحيح كل هذا صحيح طيب فإذا زاد على ثلاثة يعني أنا فعل الماضي أكثر من ثلاثة أخره لأن هناك كل الكلام على الثلاث الثلاثي المكسور العين اللي عينه و لامه من جنس واحد حرف واحد اما اذا زاد عن ثلاث كان اربعه اخر فيجب الاتمام تعين يعني وجب الاتمام نحو اقررت انت الان اسنت الى تاء الفاعل اسنت الى تاء الفاعل اقررنا المعلمات اقررنا لاحظوا نتيجه واحده فأنت لم تحذف ولم تنقل تأتيت الإتمام وشذ أحست به في أحسسته واللغة المستخدمة هي احسست على الإتمام كما يتعين الإتمام لو كان ثلاثيا مفتوح العين لأن هناك أدام أجاز الإعلال بالحذف مع النقل أو عدم النقل مع جواز الإتمام كان الشرط أن يكون ثلاثيا مكسور العين فعيلا لكن هنا إذا كان مفتوح العين وجب الإتمام ايضا نحو حللت ما يصيرون تخذف شيء حلالة حلالة فعلة هو ثلاث نعم والعين الكلمة واللام الكلمة من جنس واحد لكن عين الكلمة مفتوحة فاختل شرط من الشروط إذا هنا وجب الاتمام قال وشذ همت بهممت الراجح في في في في نطقنا وفي اللغه همنته على القاعده دون دون حذف نعم وان ان كان الفعل المكسور العين مضارع الان انتهل من الفعل الماضي الى الفعل المضارع وفعل غير بالفعل الماضي الفعل الماضي الثلاثي مكسور العين عين الكلمه ولام الكلمة من جنس واحد ده صح لدينا الاوجه الثلاثه الاتمام الحذف مع نقل الحركه الحذف من دون نقل الحركه إذن إذا اذا اكتملت عندنا الشروط وجب الاتمام في الثلاثي كان كرباعي وجب الاتمام كان مفتوح العين وجب الاتمام نعم الان عندنا الفعل مكسور العين لكنه ليس فعلا ماضيا فعلا كان فعلا مضارعا او امرا تفضل وأما إن كان الفعل المكسور العين مضارعا او امرا أفضل. قال واما ان كان الفعل المكسور, المكسور العيني العين مضارعا او امرا اتصل بنون نسوه فيجوز فيه الوجهان الأولان فقط نحو يقررن ويقرن وقررنا وقرنا لانه لما اجتمع مثلان اول واولهما مكسور حسن الحذف كالماضي قال تعالى وقرنا في بيوتكنا فإن كان اول المثلين مفتوحا كما في لغتي قررت أقر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع قل النقل كقراءة نافع وعاصم وقرن في بيوتكنا وأما القسم الثاني من القياسي وهو الحذف هذه جزئية آه. ثانية من من القياسي انتهى جزئية أخرى لالتقاء الساكن هذا كله الاستثقال هذا الحذف الذي اتحدث عنه كله للاستثقاء يعني طالما للخفه طيب قال وإما ان كان الفعل المكسور العين عن فعل مضارع او فعل أمر وهو مكسور العين عينه عليه, عليه حركة الكسرة أو واتصل هذا الفعل بنون النسوة لاحظوا الشرط اتصل بنون بنون نسوة فيجوز فيه الوجهان الأولان فقط وجه الأولان عن الإتمام لاحظوا الإتمام وخف العين منقولة حركتها للفاء الإتمام ينتبق الكلمه على حالها دون حذف بالإعلال أو مع الحذف ونقل الحركة نحو يقررنا يقررنا هذا فعل مضارع يقررنا يفعلنا عين الفعل مكسورة يفعل هذه عين الكلمة عليها كسرة يقررنا أرى وهذا يقررنا لا يوجد اعلال بالحذف ابدا في الإتمام ويقرنا صحيح لأن خذف الراء ثم لاحظوا حركه الراء نقلها إلى القاف نقلها إلى القاف إلى فاء الكلمة في المض... في الأمر وقررنا بالتمام وقرنا بالإعلال بالحذف ونقل حركة إلى الراء إلى القاف هناك إلى القاف لأنه لما اجتمع مثلان راء راء مثلان وأولهما مكسور حسن الحذف كالماضي صار مثل مثل الفعل الماضي حسن الحذف فقال تعالى وقرنا في بيوتكن وكرنا الآن في الحذف وكرنا في بيوتكن وصح وقريرنا يصح لكن وردت في في سوره العذاب وقرنا في بيوتك في بيوتكن طيب فان كان اول المثلين مفتوحا الان المثال هناك مكسور اول المثلين مكسور فستاذ وقررنا يقررنا يفعلنا يا سهلنا عين التلي مكسوره را را را الأولى مكسوره طيب ماذا لو كانت مفتوحه فان كان اول المثلين مفتوحا كما في لغتي قررت اقرر لان قررت بالكسر بالماضي لكن في في المضارع اقرر أقر يعني الراء الاولى والراء الثانيه فهنا قال والفتح في المضارع قل النقل قل النقل يعني قل ان ينقل حركه الحرف كقراءه نافع وعاصم وقرنا يعني خلنا نقل القراءه وقرنا في بيوتكن في نقل الحركه وفعنا قراءه وقرنا في بيوتكن الحذف مع عدم النقل حذف الحذف الاعلان بالحذف دون نقل الحركه فكلاهما صحيح وكلاهما يعني قراءه نعم طبعا قراءه وقرنا في بيوتكن في الاحزاب قراءه خفص بس كذلك وقراءة نافع وعاصم وقرنا وقرنة في بيوت كنة نعم قال قرئة بالكسر القاف وفتحها طيب لأن القسم الأول كل هذا الإعلال بالحذف أتى هروبا من الاستفقال وطلبا للخفة طلبا للخفة ودفعا وإبعادا للاستفقال طيب لدينا في التقاء ساكنين حذف للتقاء الساكنين الإعلال بالحذف للتقاء الساكنين وهذا كثير ما يمر معنا تفضل يا أبو عبد الله وأما القسم الثاني من القياسي وهو الحذف للتقاء الساكنين فسيأتي له باب مستقل إن شاء الله إذا هذا له باب مستقل حذف للتقاء الساكنين تينا الحذف القياسي الإعلال بالحذف قياسي وغير قياسي القياسي دفع للاستثقال أو للتقاء الساكنين دفع الاستقال وجدنا هذه الحالات الثلاث في المسائل الثلاثة. الالتقاء ساكني سيأتي له مطبخ خاص كما وعد الشيخ إن شاء الله تعالى. طيب الحذف غير القياسي؟ يعني لغير علة أو الحذف عتي تفضل. وأما غير القياسي فكحذف الياف من نحو يد ودم أصله يدي يدا ودم. والوا والوا والوا, والوا, والوا من نحو اسم وابن وشفة اصلهما سم سمون وبنوا وشفوا والهاء من نحو است أصله ستهن والتاء من نحو استطاع أصله استطاع في احد وجهين نعم اذا غير القياسي يعني الالهاله بالحداث هذا على غير القياس ليس للاستثقال وليس للإلتقاء السياسي لا توجد علا عل... صرفية لا توجد علا صرفية فأعطى من نحو يد ودم أصلهما يدي ودمي وهذه المسألة فيها تفصيل حقيقة والواوي يعني, هو حاجة يعني عطف الواو على كلمة من نحوي والواوي من يدن يد ثم قال والواوي من نحو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 وهناك من يقول يعني في رأي ثاني ايضا مخالف لهذا الرأي بان الأصل الأصل وليس ليس الأصل الواو وهذه المسألة تحتاج لتحقيق أكثر والواو من نحو اسم سموى الواو ابن بنوى الواو شفة شفوى الواو حذف الواو لذلك قال إعلال بالحذف والها من نحو استن وأصله ستهن هنا أدخل الهاء ضمن الإعلال بالحذف هذا حذف والتاء منه أيضا ليس له ليس لها علاقة في حروف العلة العلال عندما نقول مثل العلال ما تلهو علاقة بحروف بأخر في العلة بأخر في العلة لكن هو أدخل ذلك لأنه هذا أيضا الحذف اعتباطي يعني لا علة ل لعلة صرفية لهذا الحذف لهذا الحذف تكون استطاع واستطاع وهذا يعني يمكن يكون في بعض الملامح البلاغية